أَمْ تحسب أن اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اظلل سبيل لا الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا 121. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا 122. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا 123. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طنرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا